الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المادة الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزع ت ق م لله ك م هذه ا م الحمد ا ل ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 إ ن لله جل وعلا حكما عظيمه وله على عباده فضائل ك ث ي ر ة لا تحصى يبتليهم يمحصهم ينعم عليهم يقبل إ ح س ا ن ه م ويتجاوز عن سيئاتهم يحب لهم الخير يحب لعباده ا ل إ ي م ا ن ويكره منهم الكفر والفسوق والعصيان من حكمه جل وعلا أ ن جعل بعض الخلق أ ف ض ل من بعض فجعل ا ل أ م ه خير ا ل أ م م وجعل الصحابه خير هذه ا ل أ م ه وما خلق خلقا أ ك ر م عليه من نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فضل ّ اهل الاسلام والايمان على غيرهم افنجعل َََُ المسلمين َُِِْْ كالمجرمين ََُِِْْ ما َ لكم َُْ كيف ََْ تحكمون ََُُْ جعل َََ بعض ََْ ا ل ْ أ َ ع ْ م َ ا ل ِ خيرا ًَْ من ِْ بعض ٍَْ ف َ أ َ ج َ ل ُ ذلك ََِ ا ل إ ِ ي م َ ا ن ُ به ِِ جل ََّ و َ ع َ ل َ ى و َ أ َ ص ْ ل ُ ه ُ الشهادتان ََّ شهاده ان لا اله الا الله و ش ه ا د ة أ ن محمدا ل رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم حتى إ ن من كان على هذا ا ل أ ص ل صادقا مخلصا ا م ت ل أ قلبه من م ح ب ة الله ومحبه هاتين الشهادتين مع القبول والانقياد ا م ت ل أ القلب محبه وتعظيما تحرق له إ ن شاء الله كل شبهه وشهوه وحتى لا يتبقى مع ذلك معصيه قط واعتبر بقول الله جل وعلا في الحديث القدس يا ابن آ د م لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره وهكذا جعل ا ل ص ل ا ة خيرا من سائر ا ل أ ع م ا ل بعد الشهادتين ولذا أ م ر بها بعدهما ونجد تفضيل بعض ا ل أ م ا ك ن على بعض فخص في ا ل أ ر ض ث ل ا ث ة مواضع أ و ل ه ا المسجد الحرام ف ا ل ص ل ا ة فيه ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة وثانيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ا ل ص ل ا ة فيه ب أ ل ف صلاه فيما سواه إ ل ا المسجد الحرام وثالثها مسجد ا ل أ ق ص ى فيه ا ل ص ل ا ة ب خ م س م ئ ة صلاه فيما سواه إ ل ا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل المساجد خير البقاع كما جعل ا ل أ س و ا ق شرها ثم كذلك فضل بعض ا ل أ ز م ن ة على بعض فيوم ا ل ج م ع ة ويوم ع ر ف ة أ ح ب وخير ا ل أ ي ا م إ ل ى الله تعالى و ل ي ل ة القدر خير الليالي عند الله جل وعلا فهي خير من أ ل ف شهر تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة والروح فيها ب إ ذ ن ربهم من كل أ م ر سلام هي حتى مطلع الفجر وخص كذلك بعض ا ل أ ش ه ر فجعلها حرما وهي أ ر ب ع ة أ ش ه ر ثلاثه منها م ت ت ا ل ي ة وهي ذو القعده وذو الحج والمحرم وشهر فرد أ ل ا وهو رجب وجعل بعض ا ل أ ي ا م خيرا من سائر ا ل أ ي ا م في ا ل س ن ة وهي أ ي ا م ينتظر مجيئها قريبا هي قريبه منا ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يبلغنا تلك ا ل أ ي ا م و أ ن يوفقنا إ ل ى صالح العمل فيها قال الله جل وعلا في هذه ا ل أ ي ا م والليالي والفجر وليال عشر نقل ابن كثير عن طائفه من السلف منهم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس ومن أ خ ذ عنه كمجاهد وغيرهما أ ن هذه الليالي هي أ ي ا م العشر ا ل أ و ل ى من ذي ا ل ح ج ة بقيت لها أ ي ا م قلائل نحو ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ ي ا م تدخل علينا تلك ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة وفيها أ ي ض ا على الراجح يقول الله جل وعلا فيها ويذكر اسم الله في أ ي ا م معلومات هي عشر ذي ا ل ح ج ة وقد جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن احب إ ل ى الله من هذه العشر يعني العشر ا ل أ و ل ى من ذي ا ل ح ج ة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إ ل ا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء يا لها من أ ي ا م ما أ ف ض ل ه ا وما أ ع ظ م ه ا وما أ ح س ن ه ا ليعتبر ا ل إ ن س ا ن أ ي ا م أ ق س م الله جل وعلا بها وقسمه بها يدل على شرفها وعلى خيرها وفضلها وقد أ م ر بذكره فيها حتى إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمل فيها أ ع ن ي العمل الصالح خيرا من أ ي عمل فيما سواها من ا ل أ ي ا م حتى سئل عن الجهاد في سبيل الله الذي هو من أ ع ظ م القربات و وذروه سنام ا ل إ س ل ا م سئل هل الجهاد في غير هذه ا ل أ ي ا م أ ق ل من العمل الصالح في هذه ا ل أ ي ا م قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إ ل ا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء فدل على فضل هذه ا ل أ ي ا م الا فهل من معتبر أ ي ه ا المسلمون في تخصيص هذه ا ل أ ي ا م بفضل خاص ج م ل ة فوائد منها أ ن يتواصل عمل ا ل إ ن س ا ن و أ ن ينقل من خير إ ل ى آ خ ر و أ ن يزاد في نشاطه وفي إ ق ب ا ل ه بذكر ا ل أ ن ف ع و ا ل أ ف ض ل فربما دفع ذلك عنه مللا وربما قاده ذلك إ ل ى مزيد اجتهاد في ط ا ع ة الله خاصه و أ ن ا ل أ ع م ا ر ق ص ي ر ة و أ ن الصوارف والشواغل ك ث ي ر ة فيحتاج العبد إ ل ى مواقف و إ ل ى وقفات ليحاسب نفسه وليجدد ا ل ص ل ة بربه وليكون أ ك ث ر ا ت ه ا د ا ً وليحقق ا ل ع ب و د ي ة لله جل وعلا ت أ ت ي ه النفحات من هنا وهناك ل ي ل ة تذكر بخير سويعات فيجتهد فيها أ ي ا م يرغب في العمل فيها فيسعى إ ل ى ذلك يذكر بالموت ليكون مجتهدا يذكر ب ا ل آ خ ر ة وما فيها من الجنان ما فيها من النعيم المقيم فيزداد نشاطا يذكر بالعذاب وبالنار التي تلظى وبشرر فيها كالقصر ك أ ن ه جماله صفر يذكر بذلك فترتعد فرائصه ويزداد خوفا من الله جل وعلا وبالتالي يبتعد عن المعاصي ويسارع إ ل ى ا ل ت و ب ة إ ل ى الله مما ارتكب من ذنب و إ ث م ف إ ن صلح الفرد صلح صلحت ا ل أ س ر ة وبالتالي صلحت المجتمعات ففي مثل هذه ا ل أ ي ا م وهذه المواقف ف ر ص ة ل ل أ م ة جمعاء لتقوي أ م ر دينها ولتعود إ ل ى ربها جل وعلا فما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن احب إ ل ى الله من هذه العشر هكذا يقول الناصح ا ل أ م ي ن رسول الله الصادق ا ل أ م ي ن صلوات ربي وسلامه عليه أ ل ا فهل من مشمر عن سعد الجد ليغتنم تلك ا ل أ ي ا م وقد ذكر ابن حجر رحمه الله كلاما حسنا في وجه أ ف ض ل ي ة هذه ا ل أ ي ا م قال والله أ ع ل م وذلك لاجتماع أ م ا ت ا ل ع ب ا د ة فيها من صلاه وصدقات وصيام وحج لا تجتمع هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل أ ر ب ع ه الا في هذه ا ل أ ي ا م إ ن اجتمعت ا ل ث ل ا ث ة فيما سواها فلا يوجد حج إ ل ا في هذه ا ل أ ي ا م ولهذا يحرص ا ل إ ن س ا ن على الطاعات و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فيها قد ي س أ ل إ ن س ا ن سؤالا ما الذي أ ق و م به حتى أ ك و ن محققا ً للعمل الصالح فيها وحتى أ ف و ز برضا الله جل وعلا يا عبد الله أ و ل ا قو إ ر ا د ت ك وصحح النيه وقو العزم واقصد الامتثال وسل ربك جل وعلا واستعن به على أ ن يعينك على استثمار هذه ا ل أ ي ا م وعلى ا ل م س ا ب ق ة فيها و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى ا ل أ ع م ا ل الصالحات و ا ل ط ا ع ة هذا أ ص ل لا بد منه ف إ ن من لم يشعر بشيء لا يجده أ و قل أ ن يجده ومن لم يعزم على فعل شيء أ ص ا ب ه الفتور ومن لم يعرف ما في ا ل أ ي ا م من فضل وخير وخصائص ضعف عن طلبها ومن لم يعلم ماذا يعمل ولم يضع لنفسه خطه أ و ما يسمى برنامجا للقيام بما يمكن في هذه ا ل أ ي ا م مضت ا ل أ ي ا م ولم يغتنم ما فيها من خير وصلاح أ ي ه ا المسلمون أ ل ا فلنسارع إ ل ى ا ل ت و ب ة إ ل ى الله جل وعلا و إ ل ى استغفاره حتى يزول أ و تزول عن عواتقنا الذنوب وحتى يستر الله جل وعلا القبيح وحتى يعفو الله جل وعلا عن الزلل والذنب و ا ل خ ط أ وتوبوا الى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون ربما أ ق ع د ت م ع ص ي ة صاحبها عن عمل صالح أ ل ا ف ا ل ت و ب ة إ ل ى الله جل وعلا أ ي ه ا المسلمون ثالثا أ ع ن ي بعد ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله وقصد الامتثال و ا ل ت و ب ة إ ل ى الله ثانيا ثالثا عليك بذكر الله جل وعلا والثناء عليه وحمده وتهليله وتكبيره وقد سمعت الله جل وعلا يخاطب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و إ ن كان خصوصه للحجاج إ ل ى بيت الله الحرام لكن نستفيد منه عموم الذكر ي ويذكر اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ف أ ك ث ر من ذكر الله جل وعلا فمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت عمل يسير خفيف على اللسان يقدر عليه من كان مريضا أ و صحيحا يقدر عليه الغني والفقير فلا كلفه فيه ولا م ش ق ة إ ن شاء الله ولكن يبلغ العبد به أ ر ف ع و أ ع ل ى الدرجات يزيد في الانف القلب طمانينه وينير القلب ويرطب اللسان من ذكر الله جل وعلا حتى يكون خير معين له على العمل الصالح مع ما في الذكر من ا ل أ ج ر العظيم ثم رابعا عليه أ ن يحرص على ما ي أ ت ي من الواجبات فلن تتقرب الى الله جل وعلا بشيء احب اليه مما افترض عليك كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فحافظ ايها المسلم على الصلوات المكتوبات وحافظ عليها حيث ي ن ا د بهن فعلى الرجال ان ي ذ ه ب و ل ى بيوت الله لا يمنعنهم شغل وعمل عن إ ق ا م الصلاه وعن أ د ا ئ ه ا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقر نقر الغراب لا يجوز له أ ن يسارع فيها بحيث لا يطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه فليؤد فرضها بل ليجتهد في إ ق ا م ة سننها وليحرص على ا ل أ ذ ك ا ر بعدها وليحرص على ا ل ر ا ت ب ة مع الصلوات المكتوبات وليحافظ على قيام الليل ف إ ن ه خير للمسلم وهو أ ف ض ل الصلوات بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا فسارع الى اغتنام هذه ا ل أ ي ا م المباركات وفقني الله واياكم الى طاعته الحمد لله حق حمده وصلاه وسلاما على من لا نبي من بعده وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد معاشر المسلمين فيضاف إ ل ى ما سبق ذكره الاعتناء بالصدقات ف إ ن ه ا من أ ع ظ م القربات ومما يتقي به العبد النيران اتقوا النار ولو ب ش ق تمره ا ل ص د ق ة برهان على إ ي م ا ن صاحبها يتقي بها العبد النار مع ما يقذف في القلب من ا ل إ ي م ا ن عند تقديم هذه الصدقات رغبه في ا ل أ ج ر عند الله جل وعلا يطهر الله عز وجل بها ا ل أ م و ا ل يخلف الله على عبده خيرا عظيما في هذه الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تسد بها جوعه مسلم جائع تكسو بها عاريا تزيل بها هما وغما على من اصيب بشيء من ذلك الا فتصدقوا باموالكم ايها الناس عليكم بالصيام في هذه الايام المباركه فالذي يصوم له أ ج ر عظيم عند الله أ خ ف ى الله جل وعلا م ض ا ع ف ة الصيام مع ك و ر ه مما يغفر الله عز وجل به الذنوب ويحط به الخطايا ويرفع به الدرجات ويقوى به إ ي م ا ن العبد ما أ ح و ج ه إ ل ى تقويه ايمانه يصوم يوما في سبيل الله فيباعد الله عز وجل بينه وبين النار سبعين خ ر ي ف ة وهي تسع يصومها لا يصوم العاشر ل أ ن يوم العاشر يوم عيد حرم علينا صيامه وكذا أ ي ا م التشريق لم يرخص في صيامها إ ل ا للحاج الذي ل م ي د الهدي فيصومها و إ ن كانت غير د ا خ ل ة في هذه العشر لا يصوم يوم العاشر ويشرع له صيام تلك التسع كامله إ ن استطاع إ ل ى ذلك سبيلا وان لم يرد في ذلك حديث يطمئن القلب إ ل ى صحته في صيامها كلها لكنه داخل في العموم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن والصيام من العمل الصالح ف إ ن ضعفت فلا يفوتنك ان تصوم الاثنين والخميس ولا يفوتنك ان تصوم يوم عرفه ان لم تكن حاجا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفه احتسب عند الله ان يكفر السنه الباقيه والسنه الماضيه هذا فضل عظيم يشرع صيامه ولو ا ف ق جمعه أ ق و ل ذلك ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ع من ص ي ا م يوم الجمعه على وجه الخصوص إ ل ا إ ن ي م ت يوم ا قبلها أ و يوم ا بعدها وقيد إ ل ا أ ن يكون ص و م ا و ي ص و م ه أ ح د ك م و ص ي ا م يوم عرفة م ن ت ل ك م ا ل أ ي ا م ف ي ص و م ه ا وعلى الراجح إ ن شاء الله والذي عليه جماهير ا ل أ م ة والعلماء أ ن يوم عرفه لو وافق يوم السبت شرع صيامه على الراجح والصحيح إ ن شاء الله و إ ل ي ه ميل أ ك ث ر أ ه ل العلم ومنهم العلامه ابن القيم رحمه الله وبين ّ وجوه الجمع ولا تكفي الخطبه لبيان ذلك على كل صيام يوم ع ر ف ة صيام عظيم يكفر الله عز وجل به ا ل س ن ة ا ل ب ا ق ي ة و ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة يجتهد ا ل إ ن س ا ن كذلك إ ن يسر له ووفق إ ل ى الاعتمار و إ ل ى حج بيت الله الحرام فالعمره إ ل ى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة مع ما فيه من فوائد ع ظ ي م ة تعود على ا ل إ ن س ا ن في دنياه وفي آ خ ر ت ه يسعى كذلك المسلم في هذه ا ل أ ي ا م إ ل ى أ ن يضحي إ ن استطاع إ ل ى ذلك س ب ي ل ه والاشتغال بتحسين ا ل أ ض ح ي ة وتسمينها خير ل ل إ ن س ا ن وذلك من أ ج ل القربات و و إ ن استطاع أ ن يذبحها يوم العاشر ليوافق العمل فيهن لكان خيرا له إ ذ ن يضحي ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل أ ي ا م ويسعى إ ل ى ص ل ا ة العيد يوم العاشر فهو من القربات و حتى قد أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم ب إ خ ر ا ج الحيض و ا ل أ ب ك ا ر إ ل ا أ ن ه وجه الاله الحيض إ ل ى اعتزال المصلى ّ ولكن يشهدن الخير و د ع و ة المسلمين فهذه أ ي ا م أ ي ه ا المسلمون مباركه يسعى ا ل إ ن س ا ن فيها ما استطاع إ ل ى ذلك سبيلا من إ ل ى ا ل أ ع م ا ل الصالحات ليفوز بخيرها وليضاعف حسناته وليغتنم ساعات عمره أ ي ه ا المسلمون أ ك ث ر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح فذلك من ذكر الله جل وعلا توبوا إ ل ى الله توبه نصوحا وحدوا الله رب العالمين عظموا ربكم, عظموا ربكم وعظموا دينه وشرعا أ ق ب ل و ا على الطاعات وكفوا أ ن ف س ك م عن السيئات والمعاصي وتوبوا إ ل ى الله جل وعلا توبه نصوحا ل ي أ م ر بعضنا بعضا بالمعروف ولينهى بعضنا بعضا عن المنكر ليكن بيننا التناصح ليكن بيننا ا ل ت آ ل ف و إ ي ا ك م والبغضاء والشحناء خاصه بين المسلمين خاصه في هذه ا ل أ ي ا م وفي سائر ا ل س ن ة نعم يبغض الكافر ولكن عنيت بذلك أ ن ه ربما كان شخصان على ط ا ع ة و ا س ت ق ا م ة فيدخل الشيطان بينهما فيلقي بينهما الشحناء والبغضاء فيحرم خيرا كثيرا ل أ ن ا ل أ ع م ا ل ترفع إ ل ى الله يومي الاثنين والخميس يغفر لكل مؤمن إ ل ا للمتشاحنين يقول الله جل وعلا أ ن ظ ر و ا هذين حتى يصطلحا أ ن ظ ر و ا هذين حتى يصطلحا و إ ن يومي الاثنين والخميس داخلان في هذه العشر أ ل ا فليبتعد ا ل إ ن س ا ن عما يكون سببا لرد عمله يبتعد الإنسان عما يكون سببًا لإحباط عما عمله الإنسان خاصه وهو يسارع إ ل ى جني الثمرات والحسنات و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى رب ا ل أ ر ض والسماوات الا ايها المسلمون اجتهدوا وتحببوا الى ربكم باغتنام هذه الايام واداء الاعمال الصالحات فيها تحببوا الى ربكم جل وعلا اعبدوه عظموه اخلص له الدين اقبلوا عليه فوالله الذي لا اله غيره ان الله جل وعلا اسرع اقبالا منك عليك فالله جل وعلا إ ن سارعت إ ل ي ه بالطاعات أ ت ي ت ه تمشي لاتاك هروله كما جاء في الحديث القدسي إ ن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا فهو يجازي ويضاعف الحسنات فذلك من فضله مع أ ن ه لا يضاعف السيئات فجزاء سيئه سيئه مثلها ومع ذلك يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده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 والزنا والربا نعوذ بك من منكرات ا ل أ خ ل ا ق ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ن س أ ل ك العفو والعافيه و ا ل م ع ا ف ا ة ا ل د ا ئ م ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وقوموا صلاتكم رحمة إلى الله